لَذِهِِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْلَى اللَّهِ أَتَتَخَذُ وَلِيًا فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَن أَسْلَمَ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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ يقفون على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يكفون من قبل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 فَلَا سَائِمَ مَا يَزِينُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُ وَلَدَاؤُ الْآخِرَةُ قِيلٌ لِلَّذِينَ يَتَقُولُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن نظالمين بأيات الله يجحدون.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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْكُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Walau tak kudilahina yang dzegun Rabbuhum bil gadat walashiyu ridun wajah. Ma'aleik min hisabhim min shayin, wa ma min hisabik'alehim min shayin. Fatakudahum fatakun min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 تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك فصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين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 Allahahu a'lam bintalimin, waintho mafatih al qiyib, la y'alamuha illahu, wya'lamu ma fi al bari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 هارتم ما يبعثكم فيه ليخضع أجلهم مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ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 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصعاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَوُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُوْنُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ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 jika n segurançaítulo overst له, katakan lokasi, v Anyway, Jika n kült, jika bodohim r call centres fotus salib atas h sweat Putah in Ba'る Suami In فَلَمَّا قَفَلَتْ عَلَيَّ آتَيْتُ قَوْمِي إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ و عاد جه قومه قال اتعاذوني في الله وقد هدا 113. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 نَوْفَاوَ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ جَعَلْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُم مُّلْكًا ومن دريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 أولئك الذين هدى الله فسبح هداهم قل لا أسألكم عليه أجرا إنه هو إلا ذكر للعالمين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 وَأَنْتُمْ تَعْنُونَ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِقُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَوْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ كِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَخَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير عز Subhanahu wa taala amma yafuul. Badi'ul satawati wa al-'Arq. Anna yafuul lahul waledu. Walam takul lahul sahibah. Wa khalq kull shayi. Zalikum Allah Rabbukum, la ilahe illahu, walikul shai fa'budhu, wahyu ala kull shai wakid, la tudrikuhu al abfar, wahyu yudrik al abfar. وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصدائر من ربكم فمن أبى صرف لنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحثيل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 ولتقرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة واليضواه واليقترفوا ماهم قترين أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُقَصَّلًا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 كرسوا الله عليكم وإنه لفِسق وإن الشياطين لا يطون إلا أولياءهم ليجادلوك وإن أطعتمهم إنكم لمشركون.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 قَتَلَ قَتِيرًا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ كَفَهَمٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اقْتِرَاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 إلا أن يكون ميتة أو دمن مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإن رجس أو فسقا أهلل لغير الله به فمن يطغ ورى باذ ولا عدل فإن ربك وقول الرّحيب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعذب.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 أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ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 زَنَاجِزَ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْفَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا صِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا